الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على ز ك ا ة النقد وقلنا إ ن م ا تجب ا ل ز ك ا ة في الذهب و ا ل ف ض ة إ ذ ا بلغ نصابا وحال ع ل ي ه م ا الحول ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب ا ل ف ض ة مائه درهم و الواجب فيهما ربع العسر وبعد ذلك استطردنا وتكلمنا فيما يحرم على الرجل من الذهب و ما يحرم على ا ل م ر أ ة و ما يباح لها في اتياق الكلام على زكاه الحلي المباح وقلنا إ ن ه لا تجب فيه ا ل ز ك ا ة عندنا في المذهب والآن نتكلم نريد أن نتكلم على ز ك ا ة المعدن والركائز و ا ل ت ج ا ر ة أ م ا ا ل أ و ل وهو المعدن بفتح الميم وكسر الدال اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر سواء اكانت هذه الجواهر من النقدين الذهب و ا ل ف ض ة أ م من غيرهما من الحديد والنحاس وغير ذلك من المعادن الاخرى فالمعدن اسم للمكان وكذلك يسمى المستخرج منه أ ي ض ا معدنا فهذه ا ل ك ل م ة ت ط ل ق على المكان و ت ط ل ق على المستخرج منه و ا ل أ ص ل في ذ ك ا ت ه قبل الاجماع أ ي الدليل على وجوب ا ل ذ ك ا ه في المعدن قبل الاجماع من ا ل ق ر آ ن قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وقد استدلنا بهذه ا ل آ ي ه على وجوب الزكاه في الزروع والثمار واستدل بها الفقهاء ايضا على وجوب الزكاه في المعدن لان كلمه م ا عامه فتجب الزكاه في كل ما يخرج من الارض من الزروع والثمار وغير ذلك و ي س ت ث ن ما ا س ت ث ن ا الشرع و أ م ا من ا ل س ن ة فخبر الحاكم في م س ت د ر ك أ ن ه صلى الله عليه وسلم أخذ من اخذ ل القبلية الصدقة م ع ا د ن أ من المعادن ا ل ق ب ل ي ة الصدقه ة يقول الإمام النووي الإمام م ر ح الله تعالى استخرج ذهبا أو فضة لا غير فزكاة المعدن خاصة بالذهب والفضة فلا تجب في الحديد والنحافي وغيرهما من المعادن تجب من من غير أو فضة في التي يتخرجها الإنسان من, الأرض من استخرج ل أ ر ض من ا ذهبا أ و ف ض ة من معدن من أ ر ض م ب ا ح ة أ و م م ل و ك ة على السواء سواء كانت ا ل أ ر ض م ب ا ح ة لا م ل ك لها ام كانت م م ل و ك ة من أ ر ض ه ا ل خ ا ص ة لزمه في هذه ا ل ح ا ل ة ربع عشره لعموم ا ل أ د ل ة التي وردت في الذهب و ا ل ف ض ة من انه يجب فيهما ربع العشر وهناك اقوال اخرى في الواجب اخراجه ف ق يجب ل ي فيها الخمس وقيل ان حصل المستخرج بتعب فربع عشره واما اذا خرج بدون تعب ففي هذه ا ل ح ا ل ة يخرج منه الخمس الا ان هذه الاقوال ض ع ي ف ة والقول الراجح في المذهب انه يجب عليه ان يخرج ربع العشر كما يخرج ز ك ا ة الذهب و ا ل ف ض ة فيما إ ذ ا كانا نقدين متداولين فلا فرق في الذهب و ا ل ف ض ة بين ما كان في باطن ا ل أ ر ض وبين ما يملكه ا ل إ ن س ا ن و ي ت د ا و ل والدليل على ذلك عموم ا ل أ د ل ة الوارده في الذهب و ا ل ف ض ة فلم تفرق بين ما كان معدنا وبين ما كان متداولا مستخرجا من الارض أ ر ض إ ل أنه لا ي كالحبوب والثمار قلنا إ ن ه لا يشترط فيها الحول قال الله تعالى و آ ت و ا حقه يوم حصاده ف أ و ج د ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة بمجرد الحصاد ولا يشترط الحول وكذلك هنا ما يشترط الحول وإنها يجب إخراج بمجرد والفطة الزكاة الزكاة الأرض هنا من ولكن ما إخراج اتخراج بمجرد يشترط يجب يشترطوا في ذلك الشروط اولا يشترط ان يتابع العمل قبل هذا يضم بعض المستخرج من الارض الى بعض مثل حبوب ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة قلنا اذا حصد الانسان مكانين و ك ا ن من نوع واحد فانه يضم بعض زرعه الى بعضه الاخر و ي ذ ف الجميع وكذلك هنا اذا استخرج المعادن فانه يضم بعضها الى بعض والمراد بالمعادن الذهب و ا ل ف ض ة اذا استخرج من الارض ذهبا او ف ض ة فانه يضم بعضه الى بعض فاذا بلغ المجموع نصابا وجب عليه ان يزكيه فيضم بعضه الى بعض لكن مطلقا يضم بعضه الى بعض قال لا بشروط الشرط الاول ان يتتابع العمل, أن يتتابع العمل ف إ ذ ا عمل اليوم في ب ق ع ة م ع ي ن ة واستخرج منها شيئا وكان بحيث لم يبلغ نطابا ف إ ن ه لا ت ج ب عليه فيه ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا ترك هذه ا ل ب ق ع ة وعرض عن العمل فيها وبعد ذلك انتقل إ ل ى ب ق ع ة أ خ ر ى وعمل فيها ف إ ن ه لا يضم المستخرج من ا ل ب ق ع ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى ا ل ب ق ع ة ا ل أ و ل ى بعد أ ن اعرض عن العمل في ا ل ب ق ع ة ا ل أ و ل ى كما انه لا يضم زرع س ث ه الى زرع ثلاثة اخرى فاذا اشترت الاول حتى يضم بعضه الى بعض ان يتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الاول على ملكه قال ويشترط ايضا اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد المكان لا يضم المستخرج من مكان الى مكان اخر لماذا؟ قال لان م ذ ا قال ل أ الغالب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ه ما يعدد المكان إ ل الا إذا ا أعرض عن م ك ن اذا ل ل أ و أي يعتقل المكان اعرض عن المكان الاول أ م ا لو أ ن ه حفر في عدة في عنده غ ر ف ة عنده بيت عنده أ ر ض حفر فيها ع د ة م ق ع ع د ة حفر يستخرج من كل ح ف ر ة شيئا فانه في هذه الحاله قطع ا يضم جميع بعضه إلى بعض. إن بعض ك الى ن ذهبا بعض وإن لو اليوم واجهد ولم إلى كان لكن كلامنا في المكان حيث لو حفر اليوم في مكان فيه نفسه ولم يبلغ نصابا فضة في حفر في يضم بعضه حيث فيه بعض يبلغ تعزد ف إ ن ه لا يزكي ف إ ذ ا ترك هذه ا ل ب ق ع ة وانتقل إ ل ى ب ق ع ة اخرى و أ خ ر ج منها شيئا ف إ ن ه ما يعتبر المكان ا ل م ت ع د ل أ ن ه ما ع ر ض عن المكان ا ل أ و ل إ ل ا بعد أ ن نفذ ما فيه وترك العمل فيه ف إ ذ ا يشترط أ و ل ا حتى يضم بعضه إ ل ى بعض و ي ز ك ر ز ك ا ة المال الواحد الشرط الاول ان يتتابع العمل بحيث لا ينقطع اعراضا عنه ولكن لا يشترط اتصال النيل اتصال الاستخراج يعني ان كل د ق ي ق ة يستخرج شيئا ما يشترط هذا ربما يستخرج اليوم ق ط ع ة في المناجم وبعد ذلك يعمل ايام ما يستخرج شيئا ولكنه يعمل ويتابع العمل يريد الاستخراج فلا يشترط ان, ان يتصل د و م ان ي نيل الانسان بعضه ببعض ربما استخرج الآن قطعة وبعد غ د ر قطعة اخرى و غد ق ط ع ة اخرى يعتبر هذا العمل متواصل ومتتابع فلا يشترط اتصال النيل على الجديد فاذا قطع العمل م العمل العمل اما تتابع ع ل ل قطع ل ل ع م ان يقطع العمل بعذر واما ان يقطعه ل غ ي ر عذر فاذا قطع العمل بعذر كاصلاح ا ل ا ل ة اراد ان ا ص ب ح الا ف الحفر في المناجم هذا ما يضر ويضم بعضه الى بعض أ و هرب العمال أ و مرضوا أو, سافر او سافروا فهذه كلها أ ع ذ ا ر ويعتبر العمل معها متتابعا ف إ ذ ا قطع العمل بعذر من هذه ا ل أ ع ذ ا ر ما يضر ب ويعتبر العمل متتابعا و أ م ا إ ذ ا قطعه بلا عذر فهذه ع ن د عذر من اعذار حفر في هذه ا ل ب ق ع ة واستخرج منها شيئا من الفهد و ا ل ج د ة وبعد ذلك أ ع ر ض عنها وانتقل إ ل ى بقعه اخرى ما يريد هذه ا ل ب ق ع ة ما يعتبر العمل في هذه ا ل ح ا ل ة متتابعا ف إ ذ ا لم يتتابع العمل انقطع اعرض عن العمل ا ل أ و ل وانتقل إ ل ى عمل آ خ ر استخرج من هذه البقعه شيء يسير ما بلغ نصابا ولو استخرج نصابا زكار ما في عندنا م ش ك ل ة ا ل م ش ك ل ة إ ذ ا لم يستخرج من البقعه نصابا استخرج منها شيئا يسيرا من ا ل ذ ا ب و ع ر ض عنها وانتقل الى ب ق ع ة ث ا ن ي ة واستخرج منها ذهبا ففي هذه الحاله يكون ع م ل قد قطع ولا يقال ان العمل م ت س ا ب ع وبناء على ذلك قال لا يضم الاول الى الثاني في اكمال النصاب فاذا لم يبلغ الاول نصابا يملكه الانسان ولا يخرج عنه شيئا وننظر في الثاني فاذا بلغ الثاني بلغ نصابا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه إ خ ر ا ج زكاته ويضم إ ل ى ا ل أ و ل إ ذ ا كان ا ل أ و ل مع الثاني يصير نصابا طيب ايش ا ف ا ئ د ة إ ذ اذا إ كان ا ل أ و ل الثاني يضم إ ل ى ا ل أ و ل ف ب ن ف س الكلام يقال في ضم ا ل أ و ل إ ل ى الثاني ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة ظ ا ه ر ة لو قلنا ما يضم ا ل أ و ل إ ل ى الثاني إ ذ ا انقطع العمل ا ل أ و ل يعتبر مال والثاني يعتبر مال آ خ ر ا ل أ و ل لا زكاتتي ننظر إ ل ى الثاني ا ل أ و ل ما نضمه الى الثاني ننظر إ ل ى الثاني إ ذ ا كان الثاني مع ا ل أ و ل يشكل نصابا فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يضم الثاني إ ل ى ا ل أ و ل على معنى أ ن ه ما يجب عليه إ خ ر ا ج ز ك ا ة المال ا ل أ و ل و إ ن م ا يجب عليه إ خ ر ا ج ز ك ا ة المال الثاني ف إ ذ ا استخرج خمسين درهما من ا ل ف ض ة بالعمل ا ل أ و ل وترك العمل قلنا ما تجب فيه ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه لم يبلغ نصابا ما يخرج فيه زكاه انتقل إ ل ى البقعه ا ل ث ا ن ي ة حفر فيها فاستخرج منها مئه وخمسين درهما الخمسون ا ل أ و ل ى لا ز ك ا ة فيها ل أ ن ه ا لم تبلغ نصابا وقلنا إ ن ه ا لا تضم إ ل ى العمل الثاني ل أ ن العمل لم يتتابع ع مع شئنا الثاني الثاني مع الأول قال المجموع إلى ج مئتي درهم فيجب ع لانه ي فيه ه ل ل ز ك ا ة أ لو لم يكن عنده دراهم مستخرجه من الارض عنده دراهم في كان يملك خمسين دراما وبعد ذلك استخرج من ا ل أ ر ض م ئ ة وخمسين فانه في هذه ا ل ح ا ل ة ا ص ب ر مالكا ن لنصاب ل فيجب عليه إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا كان المستخرج من المال الثاني يضم إ ل ى ما في جيبه من ا ل أ م و ا ل ا ل م ت د ا و ل ة فمن باب أ و ل ى ان يضم إ ل ى المال الذي استخرجه من ا ل أ ر ض وبناء على ذلك يصير المجموع نصابا إ ل ا أ ن ه لا يزكي ا ل أ و ل لان أ ن ن ا ل أ و ل لا يضم إ ل ى الثاني ويزكي الثاني فيخرج زكاه مئه وخمسين دراما ل أ ن الثاني يضم إ ل ى ا ل أ و ل ويصير المجموع نصابا إ ذ ا المعادن المستخرجه من ا ل أ ر ض من الذهب أ و ا ل ف ض ة يجب فيها ربع عشر كانت بالمئة. ويضم بعضه الى بعض بشرطين الشرط الاول ان يتتابع العمل و الشرط الثاني ان يتحدا المكان بالمعنى الذي ذكرته فاذا تتابع العمل و اتحدا ل م ك ا ن يجمع كل من تخرجه من الارض و يخرج زكاته فهورا مهما بلغ يخرج ر ب ع ا ل ع ش ر واما اذا لم يتتابع العمل لان ينقطع ف إ ن ه لا يضم ا ل أ و ل الى الثاني إ ذ ا لم يبلغ نصابا و أ م ا إ ذ ا بلغ نصابا ف إ ن ه يجب عليه زكاه ة الجميع فإذا الأول نقابا لم يبلغ ف إ ن ل الجميع يضمه إ ى الثاني وإذا كان ا ل م و ع ش ك ويزكي الثاني فقط ولا يزكي الأول إذا لم يكن ك ل الثانية ولا الأول لم الأول بالنسبة ل نقابا نقابا إذا وأما ا فقط ر هذا ب ا ل ن س ب ة ل ز ك ا ة المعالم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ب ا ل ر ك ا ئ ز و ه و المال المركوز في ا ل أ ر ض الذي نسميه كزا بالمعنى العام و إ ن كان الكنز في الشرع هو المال الذي لم تؤدى زكاته وان ل ا ولو كان في باطل الأرض في الماضي إذا كان المال متداولا ولا تؤدى زكاته فهو ك ذ ب يعاقب الله ت عليه ا ى ع ل مانع ا ل ز ك ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة و أ م ا إ ذ ا كان المال تؤدى زكاته ف إ ن ه لا ي ص م ى كنزا ولو كان مدفونا في باطن ا ل أ ر ض وقوله تعالى و المراد ذ والكذبة ي يكنزون ينفقون ن ولا الثهب سبيل الله بعذاب أليم ل بالكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته هذا الذي يعاقب عليه صائبه ف إ ذ ا الركاز هو المال ا ل ب ر ك و ز في ا ل أ ر ض ي ط ف ق عليه الكنز من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ل غ و ي ة أ م ا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة فكما قلنا الكنز والمال الذي لم تؤد ذ ك ا ت ه هذا الركاز الموجود في باطن ا ل أ ر ض و هو كثير موجود في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة و غيرها و موجود قبل الاسلام و موجود بعد الاسلام فالناس قديما وحديثا كثير منهم من يضع ماله في باطن ا ل أ ر ض وكثير منهم يموت ويبقى هذا ا ل مدفونا ا ل م في الارض أ ر ض ف م هي أحكام ا ل ك أحكام ا المال المدفون ا أ ل في ر أولا رواه ومسلم وجود بالنسبة لزكاته الزكات لما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى الزكات الركات عنهما تجب من فيه في رضي والواجب فيه الخمس ي ص ر ف مصرف ا ل ز ك ا ة على ا ل م ش ك و ر يعني وزع على الفقراء و ا ل م ز ا ك ي ن والعاملين عليها الاصفات ل س م ف الثمانيه لأنه حق واجب في من ا أ فأشبه ر الزروع ض في الواجب ا ل و ر وشرطه ا ل ص ا فإذا وجد الإنسان مالا نقاب لا ب فإنه وجد أقل من ج إخراج ب عليه ا ز ك ت و أ ن يكون من الذهب و ا ل ف ض ة فاذا استخرج من ا ل أ ر ض آ ث ا ر ا ق د ي م ة من اللؤلؤ أ و من النحاس أ و من الماس أ و من غير ذلك ولو كان ثمنها غاليا و ب ا ه ض ا ف إ ن ه لا يجب عليه إ خ ر ا ج زكاته إ ذ ا ي س ت ر ط فيه أ ن يكون ن ص ا ب ا و أ ن يكون من النقدين ولا ي س ت ر ط فيه الحوز كالزروع والثمار و ك ز ك ا ا ل نابض لانه مستخرج من الارض فيجب فيه ما يجب على المستخرج منها ونحن قلنا ما يجب على المستخرج منها ان يحول عليه الحول فبمجرد اخراجه يخرج خمسه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في ا ل ر ك ا ئ الخمس ولم يستبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحول فاجتمع عليه دليلا القياس على المستخرج من الارض ونص النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ر ك ا ز له حالان الحال الاول ان يكون مالا ل أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة دفنوه في الجاهليه ة ان يكون مالا متكونا ا يكون في ل ج ل ي ة قبل الاسلام هذا نوع من انواع ا ل ر ك ا ز والنوع الثاني ان يكون مالا اسلاميا دفن بعد الاسلام ولكل المالالين من المالين حكم خ اما ص به أ الجاهلي وهو ما دفن في ا ل أ ر ض قبل ا ل إ س ل ا م قبل م ب ع ث النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن واجده يتملكه بالشروط التي سنذكرها بمجرد أ ن يجد مالا مدفونا في ا ل ج ا ه ل ي ة ويعرف ب ا ل أ م ا ر ا ت ب و ا س ط ة القرائن بان كانت العلامات التي عليه علامات ا ل ج ا ه ل ي ة ب أ ن كانت عليه ص و ر ة لملك من ملوك ا ل ج ا ه ل ي ة أ و كتابات ا ن عليه ك ت ج ا ه ل ي ة أ و ك ا نقوش ت منه ج ا ه ل ي ة هناك وسائل ك ث ي ر ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرف بها أ ن هذا المال م س ك و ن في ا ل ج ا ه ل ي ة ف إ ذ ا وجده صاحبه صاحب الأرض و ج د في هذه ا ل أ ر ض ف إ ن ه يملكه ويجب عليه فورا ان يخرج خمسه واما اذا كان المال مدفونا في الاسلام ليس من دفين الجاهليه هناك شروط اخرى سنذكرها بعد قليل ترجع على المال المدفون في الجاهليه والمال المدفون في الاسلام مبدئيا دفين الجاهليه اذا وجده انسان في ملكه يملكه ويجب عليه ان يخرج خمسه وأن وجد عليه علامة من علامات الإسلام مثل وجدت عليه علامه ل الفلاني من ملوك ع تدل على انه مال اسلامي وليس مالا جائليا ف إ م ا أ ن يعلم له مالك و إ م ا أ ن لا يعلم له مالك قال فان علم مالكه علمنا مالكه هذا المال المدفون المال ا ل إ س ل ا م ي عملنا مالكه وذلك ك ا ل أ م و ا ل التي تركها ا ل أ ت ر ا ب في بلاد الشام حينما خرجوا منها فإذا وجدنا في المال. إنسان كان يحمر في بيته فوجد عشرة آلاف جهبية. وجد فيها فلان فلان وفلان فلان فإننا إنسان هذا وجدنا المال كان المال علينا المال فإننا علينا وجد وثيقة موجود جهبية يجب ندفع تبين أن بن بن يحمر بيته غير حي يرزق يجب علينا أن المال عشرة أن بمالكه وما ل الإنسان ا يجوز ي أن ت ل ك ب ل الأحوال من وما يفعله الناس اليوم وما الشام عندنا في بلاد الشام بلاد عندنا بلاد في في كثير من الناس يجدون ذهبا في ا ل أ ر ض كثير من الناس وهذا ليس من قبيل الاساطير ومع ل ا ومنما م ذلك يتملكونه هذا أ ك ل ل أ م و ا ل الناس بالباطل سيعاقب عليه يوم ا ل ق ي ا م ة كما لو جاء إ ل ى إ ن س انسان وانتصب لو ماله كما إلى جاء إ وسرق ماله هذا أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل ف إ ذ ا وجد مالك هذا الركاز يجب عليه دفع إ ل ي ه و إ ل ا ما علم له مالك وجد مالا وما علم له م ا ل ك هذا ب المال ا ل ا س ا م ي قال في هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر ل ق ط ة ويعطى حكم ا ل ل ق ط ة إ ذ ا افترضنا ان أ ح د ا ل أ ش خ ا ص كان يحفر في أ ر ض م ب ا ح ة لا مالك ل ا وجد بها مالا ما يملكه فورا ي ر ط ى احكام اللقب يجب علي ان يعرفه س ن ة في المساجد والمدارس و ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة ف إ ذ ا وجد له مالكا دفعه إ ل ي ه و إ ذ ا لم يجد له مالكا ومر علي ه عام كامل في مد وفهو في حوزته المعروفة في فإنه يطير من كلمة. وكيفيه ف و التعريف س ت أ ت ي معنا في م ب ا ح ث اللقطه ما يعرفه يقول الله أ ن ا عثرت على ا ل ن س المكان الفلاني أ و ص ا ف ك ذلك أنا ي م ك ن ي أ ت ي واحد فاسق ويدعي هذا و إ ن م ا يعرفه ب شيء يستطيع من خلاله أ ن ي ت أ ك د من صدق الذين يدعونه ومن كذبهم ف إ ذ ا ادعاه إ ن س ا ن وبين أ و ص ا ف ه وقال أ ن ا اعلم أ ن أ ب ي دفن مالا مفتاحه كذا وعلاماته كذا و أ و ص ا ف ه كذا دفعه إ ل ي ه ل أ ن ه صدق في هذه العلامات و أ م ا إ ذ ا لم يبين ولم يصدق في العلامات و ا ل أ و ص ا ف ف إ ن ه لا يدفع إ ل ي ه وسنتكلم كيف يعرف ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ق ط ة عند كلامنا على مباحث ا ل ل ق ط ة إ ن شاء الله تعالى فاذا إ ذ إ وجد له مالكا دفعه إ ل ي ه و إ ذ ا لم يجد له مالكا اعتبر ل ق ط ة ويجب عليه أ ن تجري عليه أ ح ك ا م ا ل ل ق ط ة وكذلك إ ن لم يعلم من أ ي الضربين هل هو جاهلي او إ س ل ا م ي تحير ما وجد عليه أ م ا ر ا ت و أ ه ل الخبره قالوا يحتمل أ ن يكون جاهليا ويحتمل أ ن يكون إ س ل ا م ا فاذا إ ذ إ جهل ا هل هو اسلامي او جاهلي ي ع ط ى حكما ل ق ط ة هذا بشكل عام ب ا ل ن س ب ة لركائز ا ل ج ا ه ل ي ة وركائز ا ل إ س ل ا م إ ذ ا ركائز ا ل ج ا ه ل ي ة مبدئيا ي ب ل ك ه إ ذ ا وجده في أ ر ض المواد ويخرج ق م س ه فورا و أ م ا دفين ا ل إ س ل ا م ف إ ن علم له مالكا دفعه اليه ما علم له مالكا يعتبر ل ق ط ة و أ م ا إ ذ ا ت ر د د هل هو من دفين الجاهليه او دفين ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه أ ي ض ا يعتبر ل ق ط ة وتجري عليه أ ح ك ا م ا ل ل ق ط ة كيف يملكه الذي يجد الركاز سواء كان جاهليا أ م كان إ س ل ا م ي ا قال إ ن م ا يملكه الواجد وتلزمه ا ل ز ك ا ة متى قال اذا وجده في م و ا أرض ميتة ليس لها صاحب سواء كانت ب دار الاسلام أ م كانت ب دار الحرب هذه و ا ح د ة إ ذ ا و ج د و ا في أ ر ض المواد لا مالك لها أ ر ض بحر او و ج د و ا في ملك أ ح ي ا ء من أ ح ي ا أ ر ض ا م ي ت ة فهي له هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا أ ح ي ا أ ر ض ا وبعد أ ن أ ح ي ا حفرها وجد فيها ذهبا ف إ ن ه يملكك فان وجد ا ل ر ك ا ز في مسجد وجده في مسجد في ليس في أ ر ض م ي ت ة ولا في أ ر ض محياه و ج قال هذا ما يعتبر ملكا للواجب و إ ن م ا يعطى حكم اللقب ة مباحة نحن قلنا مكان أحياها موقوف يتملكه المسجد إذا مواك أما إذا وجده في المسجد فهذا في في في وجده أو وجده وجده أرض أرض أرض يعتبر حب ا ل ل ق ط ة واذا وجده في الشارع ايضا يعطى حكم ا ل ل ق ط ة وتجري عليه احكام ا ل ل ق ط ة واما اذا وجده في ملك شخص انا ذ ا ب ت الى م ز ر ع ة احد الاخوه اعمل فيها هجيرا وبينما احفر وجدت هذا ذ ه ب في الارض قال هذا المال للشخص ان ادعاه اذا وجده في ارض انسان ما يصير ملكا لي ل أ ن ي وجدته ل أ ن ا ل أ ر ض ليست ملكا لي ف ا ل أ ر ض وما فيها ملك لصاحبها بينما كنت أ ح ف ظ في ا ل أ ر ض وجدت مبلغا من المال أ ل ف ل ي ر ة ذ ه ب ي ة مثلا اتي إ ل ى صاحبها صاحب ا ل أ ر ض واقول إ ن ي وجدت هذا المال هذا ليس مالي و ا ل أ ر ض ليست أ ر ض ي يجب علي أ ن أ خ ب ر ه فورا فاني ادعاه صاحب ا ل أ ر ض ادعاه قال هذا المال مالي أ د ف ع ه اليه ولا أ ح ت ا ج منه لشيء ي أ خ ذ ه بلا يمين ك ا م ت ع في الدار كما لو دخلت داره ووجدت فيها أ م ت ع ه وقال لي هذه الامتعه امتعتي اعطيها له بدون يمين ولا يحتاج لبينه ل أ ن الدار داره والمتاع م ت ع ه وهذه ا ل أ ر ض أ ر ض ه وكل ما فيها ملك له أ ر ض في انه ملك له ه فإن ا ا د ع فهو ملك له و إ ل ا كنت احضر في م ز ر ع ة إ ب ر ا ه ي م الابدان وجدتها ا ل ا م ت ن ا هذه ا ل م ز ر ع ة ا ل ج د ي د ة الاستشعار قلت ل و هذه لك قال هذه ل ي س ك ر ي أ ن ا ما يجوز لي ان املك ا ل أ ر ض م م ل ك ه قلنا اذا هذه ا ل أ م و ا ل لمن اشتريت ا ل أ ر ض منه يجب علي أ ن يذهب إ ل ى الذي ش ر ى منه ا ل أ ر ض و ي س أ ل ه هل هذه الاموال لك فان قال لي ف ي أ ت ي نفس الحكم السابق كان شرع في الذهب ا ل أ ر ض والمال ماله والرجل خار ما شرع ما في ا ل أ ر ض لم يشتري الذهب الذي في ا ل أ ر ض ف إ ذ ا قال ر ج ل نعم هذا الذهب ذهبي ف إ ن ه ي أ خ ذ ل أ ن ه ما باع الارض بما فيها من الذهب ف إ ذ ا وجد الرجل ميتا يقوم ورثته مقامه ف إ ذ ا قال ورثه نعم هذا المال لنا ف إ ن ه م يصدقون ويعطون المال واذا انكروا قالوا هذا المال ليس لنا او كان صاحب الارض حيا وقال هذا المال ليس لي فاننا نرجع إ ل ى من اشترى الارض منه الى ان ل نصل الى المحيي المحي لان, نصل إلى المحي لأن نعلم هذه الارض تحياها انسان معين ما دامت قد أحياها إنسان معين فان المال التي فيها يكون ملكا له ولا يجوز بحالهم ان ينتقل الينا ما يجوز ان ينتقل الينا ما دامت الارض قد بيعت ل أ ش خ ا ص متعددين فنبحث عن الرجل الاول الذي احيا هذه الارض فاذا و ج د ن ا دفعنا المال اليه كان ميتا يدفع المال ل و ر ا ف ت ه ولو كان بعد الجيل العاشر والدعوه نعطيهم المال وكثير من الناس الان الاتراك ي أ ت و ن من تركيا الى بلاد الشام و ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل ع ن د ه ب وثائق خ ط ي ة ث ا ب ت ة ي أ ت و ن إ ل ى أ م ا ك ن م ع ي ن ة ويحفرون فيها ويستخرجون المال وهذا المال مالهم الجد او جد الجدي أو الجد أ و الجد الاعلى يوصي ب ه ذ الى ا م ا ل ل إ أ و ل ا د ي أ و إ ل ى أ و ل ا د ي أ و ل ا د ي ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى الوحي الاصلي ف إ ن عثرنا عليه دفعنا المال له إ ذ ا لم نعثر عليه نبحث عن ورثته ف إ ذ ا وجدنا بعض الورثه أمام بعض ل و ر ث قال نعم أ ن ا لي جزء من هذا المال والجزء الثاني ليس لي أو بعض او ل ر أقر ث بعض الورثه قال هذا المال ليس لنا من أ ق ر بالمال يعطى والذي لم يقر نرجع إ ل ى المالك الاصلي حتى ن ع ت ر على ا صاحب هذا المال قال سيد ايس من مالكه تصدق به تماما ما يملكه في حاله هذا مال الناس ما يملا مال ا ل آ خ ر ي ن ما يملك هذا مال ن ت ي د ل ه صاحب فلا ي ج ا ل إ ن س ا ن أ ن يملكه الان لو شريت بيتا و ج د ت البيت أ ل ف دينار أ م ل ك ه ا ما أ م ل ك ه ا ب ح ا م أ ب د ا ما أ م ل ك ه ا ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل يجب علي ان ابحث عن البائع ا ل أ و ل والثاني والثالث والرابع ا ل خ ا م س إ ل ى أ ن أ ص ل إ ل ى الذي بنى هذا البيت إ ذ ا كل الذين اشتروا البيت قالوا نحن ما وض وضعنا فيه شيئا لابد الذي بنى أ و ل م ر ة هو الذي وضع فيه هذا المال فيعطى له أ و ل وراثته ل د ع و ف إ ذ ا لم يدعوا يدعو قالوا هذا ليس لنا قال تصدق به ا ل إ م ا م أ و من هو في يده إ م ا ان ت ص د ق به الامام و إ م ا ان ت ص د ق به الذي وجده في بعض الحالات ت ق ع م ن ا ز ع ة بين الناس لو تنازع ف ا ئ ع ومشتري أ ن ا جئت إ ل ى عبد العزيز واشتريت منه بيته وبعد ذلك بعت البيت لرجل ثالث هذا الثالث علمنا أنه مان علمنا استخرج مالا الارض ركا ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة أ ن ه استخرج مالا من الارض ر ك ا ه ا فجاء عبد العزيز ودعا قال هذا المال لي وجاء احمد الذي اشترى البيت مني وقال هذا المال لي أ ن ا وضعته في ا ل أ ر ض واستخرجته انا شريت البيت لما شريت البيت وضعت مالي في الارض أ ر ض و ل آ ن ا ت خ ج ت الذي يصدق. أو أنا بعد أن شريت البيت استخرجت يُخدّق؟ شريت بعد أو أن فمن ا ل م الذي أ الأرض ر اتخرجت ض وتتامع الناس ان مالا من فعبد يصدى ع او مالك انا ان ل والتخرجته الذي يُخدّق؟ عبد العزيز عنده البيت اجرني ايا أ ج ا ر ه بعد أ ن استاجرت البيت اخرجت مالا منه فكافا وقلت هذا الركاز لي مالي أ ن ا اودعتك بعدما استاجرت ه وعبد العزيز قال لا هذا المال لي انا اودعتك ف إ ذ ا تنازع البائع والمشتري والمكري والمكتري أ و م ع ي ن و م س ت ع ف من الذي يصدى وترافعا الى الحاكم هذا لا توجد عنده بينه ذ المال ا ا توجد عنده بينة ل ركاز موجود في ا ل أ ر ض واستخرج منها وكل منهما يدعي انه المالك فمن الذي يصدق قال الذي يصدق ذو اليد من صاحب اليد ا ل آ ن صاحب ا ل يد ا ل م س ت ر ي الجديد صاحب ا ل يد ا ل آ ن المستعير صاحب ا ل يد ا ل آ ن المستاجر وبناء على ذلك يصدق بيمينه ف ن أ ت ي إ ل ى صاحب اليد ونقول احنه يمين أ ن هذا المال لك ونعطيك ل ي ه ف إ ذ ا ح ل ف يمينا ف إ ن ه يصدى ويعطى هذا المال ل أ ن ف ي الرجلين لا يملك بينه ت و م ن ا ء على ذلك نضطر ل أ ن نحكم بأن المال لصاحب اليد كما لو تنازع الناس في امتعه ا ل د ر قال هذا إ ذ اذا أمكن تصديقه إ أ م ك ن تصديقه ب ك ا ن يستاجر البيت بعد ع د ة سنوات والرجل معروف أ ن ه تاجر وعنده مال ادعى هذا أ م ا لو أ ن ه استاجر البيت قبل نصف س ا ع ة وكان ب ابنه ع ساعة د نصف يعبث في ا ل أ ر ض وطلع فيه ا ذ ه ب وجاء عبد العزيز فورا يقول يا جماعه ة انا اودعت المال الأرض في ذ انا المال مالي وذا قال اودعت المال في ب الارض يحط صندوق الذهب في ا ل أ ر ض و بعد ذلك ي س ت خ ر ق بعد نصف ساعه ما يصدق هذه ا ص و ر ة ت ق ر ي ب ي ة فالمهم أ ن تكون الظروف ق ا ب ل ة لان تصدق صاحب اليد و أ م ا إ ذ ا كانت غير ق ا ب ل ة لتصديقه فان باع عقل عزيز البيت اليوم والذي اختار البيت لم يسكنه ولم ي أ ت ي إ ل ي ه أ ب د ا ت س ل م مفاتيحه نعم ولكنه هو مسافر موجود في أ م ر ي ك ا ا ل آ ن ولم يحضر إ ل ى الكويت وبعد أ ن حضر في اليوم الذي حضر فيه اثيرت هذه ا ل م س أ ل ة الا يصدق و إ ن م ا يصدق البائع ل أ ن ه من المستحيل أ ن يودع المال في باطن ا ل أ ر ض والرجل صاحب البيت ليس موجودا فيه ف إ ذ ا يجب أ ن يكون هناك احتمال لتصديق هذا المدعي صاحبيا هذا ما يتعلق بزكاه الركاب و خ ل ا ص ة الكلام فيه ان المال ان كان دفين ا ل ج ا ه ل ي ة فان صاحبه يملكه بشرط ان يكون قد استخرجه من ارض مواتم او ارض ملك قد تحياها هو والا فهو ل ق ط ة واما اذا كان المال مالا اسلاميا فاننا يجب علينا ان نبحث عن صاحبه الاول فاذا وجدناه دفعنا اليه المال والا فهو يعتبر لقطه إ ذ ا ما عرفنا له مالكا و أ ي س ن ا من مالكي آ خ ر فصل من فصول ا ل ز ك ا ة في ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة و ا ل أ ص ل في وجوبها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أ ن ف قال و من ما طيبات كتبتم ق الامام مجاهد رحمه الله تعالى نزلت هذه ا ل آ ي ة في ا ل ت ج ا ر ة وقوله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البذز ص د ق ت ه رواه الحاكم ب بإثنادي إ ث ن ا د ي ن صحيحين على شرط الشيخين عن أ ب ي ذر والبذز يقال للثياب المعده للبيع عند البزازين ويطلق على السلاح فظاهر ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على وجوب ذكاة التجارة. ولم ج ب ذكاة ا ت ج ا ر ة و ل يقل فيها هنا الشيخ الشربي ن ي وقصدها قبل تجمع لأن الاجماع أ م لم تجمع ة على وجوب ا ر ة ج ل ل ا لان م ء م ا ل و ا ل ل خ ف م ن ا ل ص ح ا ا ب ة و ل ت ا ب ع ي ن و ا ل أ ئ م م ة ا ل ي ى و ج و ن ز ك ا ة التجاره ة إلا أنه قد يقل خالف فيها بعض الناس هنا كالمسائل التابقة ولذلك لم بعض في ز ك ا ة المعادن و ز ك ا ة الركاز و ز ك ا ة ا ل ز ر و ع والثمار و ز ك ا ة النقدين و ز ك ا ة المواجي و ا ل أ ب ط فيها قبل الاجماع تلك أ م و ر أ ج م ع ت ا ق ا م ه على وجوب الزكاه فيها وهذه لا اجماع فيها ولكن جماهير العلماء على وجوب ا ل ز ك ا ة في ا ل ت ج ا ر ة الحول ان ي ع و ل عليه الحول لانها تعطى حكم المال والنصاب ولكن متى يعتبر النصاب النصاب في ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة بخلاف النصاب في ز ك ا ة النقدين وبخلاف النصاب في ز ك ا ة الزروع والثمار وبخلاف النصاب في ز ك ا ة البواجي ز ك ا ة في ا ل ت ج ا ر ة قال ا ل ر أ ي الراجح عند العلماء انه يعتبروا ب آ خ ر الحول وليس ب أ و ل الحول فاذا شرى الانسان بضائع ا ل ت ج ا ر ة ب م ئ ة درهم الدراهم ا ل م ئ ة ليست نصابا لا ز ك ا ة فيها فالان هو ليس مالكا للنصاب لا بالنقد ولا بالبضاعه ولكنه بعد س ن ة من تاريخ الشراء جمع أ م و ا ل تجارته فبلغت أ ل ف درهم قد تجب عليه ا ل ز ك ا ة فيها الارض ث لماذا قال لانه ما دام ي ت ج ر الربح عند التاجر غير مظبوط وليس له وقت معين ربما يشتري ا ل ب ض ا ع ة ا ل آ ن وبعد الثانيه يرتفع سعرها بعد ا ل ساعه يرتفع سعرها بعد أ ي ا م يرتفع سعرها فمن العسير الشاق أ ن ن ك ل ف التاجر أ ن يعمل جردا دائما لبضائعه حتى يعرف متى بلغت أ م و ا ل ه نصابا فيها مشقه على التاجر أ ن نقول و كل س ا ع ة تحسب أ م و ا ل ك ف إ ذ ا بلغت نصاب ب د أ الحول وبناء على ذلك اعتبر الحول بمظنته ا أ ل ا وهو ب د ا ي ة التعامل بالتجاره ف إ ذ ا بلغ ماله في ن ه ا ي ة الحول بعد مرور ث سنه على الشراء بلغ نصابا وجب عليه إ خ ر ا ج الزكاه ا س ت ر اليوم بضاعه من اليوم ي ب د أ الحول سواء كان المال نصابا ام لم يكن نصابا ان كان المال نصابا فلا اشكال فيه وان لم يكن المال نصابا وبلغ في ن ه ا ي ة الحول نصابا فانه يجب عليه ان يخرج زكاته وبناء على ذلك بناء على ان النصاب يعتبر ب ا خ ر الحول وليس باول الحول لو انه اشترى ا ل ت ج ا ر التجارة بمبلغ من المال اشتراه اليوم وبعد ف ت ر ة من الزمان بعد س ت ة اشهر باع بضاعته كلها ونضت اموال ت ج ا ر ت ي يعني نضت رجعت مالا ل ناصا ا ر ت من نوع ا ل ح م ل ة التي اشترى بها في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى اشترى بضاها بعشره ز ن ا ن ي ر مثلا واتجر وكان من الناس الطقراء الذين لاحظ لهم في ا ل ت ج ا ر ة بعد س ت ة أ ش ه ر باع بضائعه كلها بخمسين ع ش ر دينارا ي ن ب دينارا ليس فيها زفاف بعها بخمسين دينارا علي ذلك؟ رجعت امواله ذ ن ا ن ي س اشترى بها سلعه مره ث ا ن ي ة يبتدئ ح و ل ا ج د ي د ا يبتدئ حولا جديدا ل أ ن ه لم ابتدا ما كان عنده نصاب و ا ل آ ن بضعته رجعت د ن ا ن ي س رجعت أ م و ا ل ا من نوع ما اشترى بها ع ن د ذلك يبتدئ حولا جديدا قال فعلى ا ل أ ظ ه ر لو رد مال ا ل ت ج ا ر ة إ ل ى النقد الذي يقوم به بان بيع به في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به س ل ع ة ف ا ل أ ص ح أ ن ه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من وقت شرائها ولو تم الحول وقيمة لتكون العرض العرض وسمعه عروض وأما الجوهر ولو الحول وقيمة دون الحول العرض العرض الرا العرض الذي يقابل العرض النطاب تم تجمعه تم تم كاملة أعراض سنة أ و ل ما بضائعه فوجدها دون النصاب أ ي ض ا ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه ما بلغ ماله نصابا ولو حال عليه الحول ما دام لم يبلغ نصابا لا تجب عليه ا ل ز ك ا ة ولو تم الحول و ق ي م ة العرض دون النصاب فالاصح أ ن ه ي ب ت د ا حول جديد ويقطن الحول ا ل أ و ل أ م و ا ل ا ل ت ج ا ر ة إ ذ ا شراها ا ل إ ن س ا ن ل ل ت ج ا ر ة إ ن س ا ن اشترى أ ر ض ا ليتجر بها يجب علي ان يخرج زكاتها بحولان الحول عليها قال فاذا نوى بعد ان اشترى الارض استرى استرى التجارة. بعد ان استرى البيت ر للتجارة اشترى انسان ا ل ت اشترى ج ا ان ر ة بعد ل ب ي ت ل ت ج ا ر ة وقع في نفسه هذا البيت وقال اريد ان, اريد ان اخذه ل ل ق ن ي ة بيت ل ل ت ج ا ر ة يصير ل ل ق ن ي ة ما تجب عليه الزكاه ينتهي موضوع ا ل ت ج ا ر ة اذا ا ش ت ر احد التجاره خيولا ان ي ت ج ر بها يجب عليه ان يخرج زكاتها ف إ ذ ا نوى أ ث ن ا ء الحول أ ن يقتنيها أنا أريد أن التجربية أريد أن التجربية تتعملها أخرى أريد ل فاذا س س ت صارت ع عليه م ا ا خاصا ولا فيها ل للقنية يجب فإذا أموال ل ت جعلها ا للتجارة إذا اشتراها بمال ر بالتجارة ة تكون ولم ينوي أن س م ا ا س ت ع م ل ا خاصا ل م ينوي أن يجعلها ل ق ن ي ة فإذا ج ع ل ه ا للقنية صارت مقتنعه وكان ل ل ا فيها ا تجب ز ة في مجرد يصير ة قال وإنما ي العرض ل ل ت ج ا ر ة إ ذ ا اقترنت نيتها ب ب ه م ع ا و ض ة كشراء إ ذ ا اشترى البضاعه ونوى بهذا الشراء أ ن يكون الجراء من أجل اجل ل ت ا ر ة عند ذ ك يصير المال مال التجاره م مال ا ل ة وكذا وعوض و إذا المهر الخلعي الأطح الرجل المهر دفع في ج ز ت و ع ا ن يدفعه مقابل م ق الاستمتاع ب ل ا ب ا ل م ر أ ة دفع لها بيتا قالها مهرك بيت الفلاني او مهرك المتاع الفلاني او ا ل ع ر ض الفلاني وهي اخذته ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة حين يصدر مال ا ل ت ج ا ر ة ص و ر ة اخرى م ع ك و س ة اذا طالبت المرأة زوجها بالخلع ه ا وقالت اعطيك المال ب س الفلاني على ان تخارعني ورضي لهذا واخذ المال بنيه التجاره ة يصير أ واما ا ل لو مال التجارة أ م ا ل وهب انسان انسانا هبه جئت الى انسان وقلت لو وهبتك هذه الكتب هذا المال ما يصل بالتجاره ولو نوى فما في معاوضه لان ما شراه ب م ع ا و ض ة ما اخذه بتبادل وانما هذا اعطاوه اياه ما يصل بالتجاره ت ج ا ر ة ما يشترى ويباع يشترى ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة ف إ ذ ا وهب انسان إ ن س ا ن ا مالا ما ي ص ر هذا المال ل ل ت ج ا ر ة وكذلك الاحتفاظ لو ان إ ن س ا ن خرج إ ل ى الصحراء واحتقى حطب وباعه ولو باعه بنطاق ما ي ص ر ا ل ت ج ا ر ة ه و و ض ع ه في بيتي وكان ثمنه كثير جدا. تخرج الحطب من الأرض وضعه ك كثير ا جدا الحقب باطن ا ن ثمنه من تخرج ر ل أ و ض في بيته وكان ثمنه كثيرا جدا فيصر للتجارة ما يدفع عليه ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة وكذلك ا ل ا س ت ر د ا د ب ا ل ع ل م إ ذ ا باع الانسان س ل ع ة ل إ ن س ا ن ما فوجد المشتري بها عيبا فردها على صاحبها هذا الرد قهري وليس اختياري وبناء على ذلك ما تكون ل ل ت ج ا ر ة اذا ل تكون اخذها ل ا صاحبها ب م ع ا و ض ة و ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة فلو ورث انسان ل إ من أ ب ي ه بيتا ما يصير ا ل بيت ل ل ت ج ا ر ة و لو نوى به ا ل ت ج ا ر ة ف إ ذ ا باع البيت و أ خ ذ ثمنه مالا عند ذلك يصير هذا المال مالا زكويا تجب فيه ا ل ز ك ا ة لحوالا من حول عليه إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن و أ خ ذ وارثه أ م و ا ل ه و نوى بها ا ل ت ج ا ر ة ما تصير ل ل ت ج ا ر ة ما تصير أ م و ا ل ت ج ا ر ي ة و إ ن م ا يجب ع ن ي أحد م عليه ان يقومه و أ ن يدفع زكاته و إ ن م ا إ ذ ا باع هذا البيت عند ذلك يصير هذا المال مالا زكويا يجب عليه إ خ ر ا ج زكاته إ ذ ا ملك ا ل إ ن س ا ن ا ل ت ج ا ر ة بنصاب أ ن ا عندي نصاب انسان واحد من ا ل ن ا س عنده أ م و ا ل كثيره غني عنده نصاب فالشراب ضائع ل ل ت ج ا ر ة متى ي ب د أ الحول يبتدئ الحول من س ا ع ة شراء البضائع ام من ساعه ة م ل ك للنطاب يبتدئ الحول يبتدئ ملكه ن ساعة م للنصاب قال فحوله من حين ملك النقد لانه ما لك ب ص ا ح ن زرام الان شراء الاستشارة ا ا يغير لانه و ض ع ل في ن ه ا ي ة ا ل ح و ل سيقوم البضائع بنوع المال الذي اشترى به فاذا ملك الانسان الف دينار اليوم وبعد سته شهور اشترى بضائع وباع البضائع بعد س ن ة ق ض م البضائع وبلغت ع ش ر ة آ ل ا ف دينار ف إ ن ه يزكيها م ا ينتظر ز ك ي ي ه ا س ت ة أ ش ه ر أ خ ر ى لا الحول يبتدئ من ملكه للنصاب وليس من شرائه للبضائع هذا إ ذ ا كان ماله نصابا و إ ذ ا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد ي أ و دونه ملكه بمال دون النصاب ونضم بعرض فمن الشراء قلنا حولا من قال ويضم الربح الى الاصل اذا انسان شرى عنده الف دينار وشرى بضائع وفي ن ه ا ي ة الحول باع البضائع ع ش ر ه الاف دينار ولو قبل الحول ب ث ا ن ي ة و ا ح د ة ي ج ك ي زكاه عشره الاف دينار يضم المواجي مثل ما نغلمه الربح الى الاصر قلنا لو ان ولدت قبل الحول ب س ا ع ة و ا ح د ة وصار عددها نصابا جديدا ف إ ن ه يزكي ز ك ا ة النصاب الجديد وصل وعلى وصحبه الله على آله بيدنا محمد وعلى